أفلم يَضْرَوْا إلَى السَّمَايِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنِينَهَا كَيْفَ بَنِينَهَا وَزَيِّنَهَا وَمَا دَهَى مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب